بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف نعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ضاد فهدى ورجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقنر وأما السائل فلا تنهر